أن تفيى إلى ربها جل وعلا أن تكون عارفة بالله فإن العبد كل ما كان بالله أعرف كان من الله تبارك وتعالى أخوف فاقرأوا القرآن كثيرا قفوا عند الآيات التي يعظم الله جل وعلا فيها ذاته العلية ويرشد فيها إلى ما له تبارك وتعالى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 نشرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنحي به بلدةً ميتًا ونسقيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورًا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرًا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرًا وهو الذي منج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح مجاج وجعل بينهما برزخًا وحجرًا محجورًا وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعلهما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 تتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به لذنوب عباده خبيرة فهذا ربكم يعرف بذاته العلية في قرآنه إذا وقف المؤمن عند هذه الآيات وهي كثيرة في القرآن عندما تقوم الليل رد رددها مرة بعد مرة أعد قراءتها الفينة بعد الفينة ولو تنظر من المصحف حتى يقع في قلبك أن لا إله إلا الله حقا فتخرج من مكانك وتقوم من مقامك وليس هناك أحد أحب إليك من الله جب وعلا فإذا خرجت إلى أهل الدنيا علمت أنما ما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى من عند أهل الدنيا تسمع كلمة الضر فلا تلقي لها بالا وتسمع كلمات النبع فلا تتعلق بها لأنك تعلم أن لا إله إلا الله